فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار برزان نخوشيستان درسي امجرمان بهر مچی خو عزوجل بلا نشاني نخوشيو نساغي ابتلاء اختبار خو پرودگار ابو بندكاني واجب في داوا ملكراوا ارمغرو صابر بالصري شو كان مصيبه بعام بتيبد نحو اجرو فاداشي زور غوريه الله تعالى بو برز بنوي درجاتو بلو بايا بو سرينو رشكرنوي كان مصائب مصيبه بعمومي عمومي كفرد غناه دييه بتيبد ما شاء الله بس نخوشينا ساهيدا كاين ك أبتك هكان ابتلاء كان إبتلاء تعالى اختبار خوي بمن دبي بزانين أما للآن خوي في راضيين والصبر صلبقين برمدي خوي تعالى أبا سباقينه شو ندي علاج حكم علاج الشريعه الاسلام دا خوشة وسان ونذانين إما هركاتي بندق لمن ذكاني خوان خوشة كون ناساق وا بزان عقوبه اخواي بسريوا اوا او بوتونا بوتوني جهلايه همو كاتيك نخوشي عقوبه اخواني بسال بندك انا وا بهماشي وا همو كاتيك ولا صاغي نيشان اخوشويستي اخواني بو بندكاني وتا معيار علامه اخوشويستي اخوا بو بندكاي باونی که نخوژ و نصقب یعنی لش صاقو صاق بی. اوه معیار میزانیه. دبینی انسانی وحیل نامسلمانان. ایمان زوربردی هیه. ایمانی بتهیه. طاعت و تاکید زوری هیه. لجال آوشه زور بی که تکای نخوشه. مبتلاهی. خالی واژه دبینی دور الاخواهی. بی فاسقه فاجره گناهکاره دائما لش صاقو لا شيء كوابو وأنا زاني إما كسر كنا خوش من بيني تنصال لجيكود بره أودي أخوا زور لي توري بو يحاري أوفهايا. يعني كسر كنا بين دائما لا شيء صعبو حاري بجوا بره خوا خوش يديه. معيارنيه. نخوشي يا لا شيء صقي حكمتك بس ده في شاء الله. في غمار إخوانا صلى الله عليه وسلم بس يه في غماران إخوانا كأيوب عليه السلام. در فرمی ایوبی گمرخوا هرچه صل نخوش کود، هرچه صل لذیع کود، پی گمرخوابید، خوشویستی خوابید. اول د برزده خوابت علاه، هرچه صل لذیع بکوه. پی گمر فرمی صل الله عليه وسلم فرا فضه القريب والبعيد القرب والوعد، خلقی زیگانی خلقی دور هر همی وازن لینا. اول د صل کود خزباتند هر چاک نبو وازن لینا بزربند. لذلك إلا دوب ياأو ام أم دوب ياأو ش سر جهنم لأذا أو سر جهنم بخذ بذكرني أو أنا هنا تنهاخ ما يخذ به فرمي أي أيوب هو بكتابه لار أيات كذي قرآن بعثتك فرمي غرتشاك بودب شلت جا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خواهی پروردگار من توش زیانیک ما نه توش اذکردم من توش زیانیک بومه تو لذره بومه نخواشم خود براحم و ارحم راهمی نیت آب خواهی عزیز ول فرمی ای ایوب برو ل فلان جگه خواری آواهکه کانی آولیا مقدسه جلیا لی بخوره و خود بشوره بر بیانیز امر خواهی تعالی پایگاه دکوتاری او او او او کان یا وکه خو بو جاری کده بو چولیمه یف خو شوری خو ی اويله خوردا و چاک بو گوجاران بوو گنجکی جاران جون بوو افردگیو خزانه کر چاورې کر جارنه بو هر تا خور اوابو مغریب ل درگاه ما له چوپه درگاه واسطه ماشه غرد دیارنیه هاوسره کی بو جارنیه بو د فرميه بینی دی پیو دیت بر اوایی فرمي اي كابر رحمدي اخواني بيه تخوا ايوب النبي نوى لباني الزور رشتوها ماربجيهشوها مو اخويا شويله توتشو بيال اينه توتشو ودي افر من اوم شاكو بومه سبحان الله دوه هجسه الله خوشي اخويا تعرف شو فايده واتو او في غمر اخويا برز خوشويسته او اني صار لجيك اخويا تعلي ترنبو ابتلاء اخويا تعلي اختبار اخويا عليا مو في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم صالحون كاري عذاب نقل عقوبة واتا نارحتي آزار ايش ترين تنترين بلاء مصيبات تشي في غمران اخواتها بيت ثم صالحون فارشان بياوشاكان كلاسر من هجي في من صلاة والسلام اخواتها في غمران بيت بلاء زوري جوري كزورة فقيرية كزمردنا غريبية سجنا درزي إم نخشي نخوشين دفين كجورك اللي جوركاني في محمد صلى الله عليه وسلم شنجرك نخوش كودوا. شنجرك نخوش كودوا. تاأو نخوشي كنخوشي دا دا سر مرك دة شاردة بانزار عجائب بو. بكم. بو و بلند حافظی یا رخوتی بشورید که غصه دی درک داده درتی و فاکمین عليه براي و هاتا هوش خوي فرمي آرخال نوجي كدومه فرمين نه رسول خدا ساوري جناب جانا دوباره آم حاضر كن خوي شورد و درتو ديسان براي و بسیار شوازم شواز براي و بيگمري خوايشا فرمين مر روا ابو بكر فلي يصلي به الناس بكر بلم پيشونجي بكم من نه تو اندستم پيشونجي دوای اول ده معنوبون و پانزده چهارده رو جدی که با اصل یشیو تایا کننا خوشی و فتحی و صلاه و سلامی خویش سر بیار. به هم آشی وا پیغمبرانی خوابه عام اولیاکان و صالحین توشی اون خوشی دبن، اولش نشانه اولیک هل لذیع کودنتها وفاتیان کردوای. بالقا من زور لبایی وا اگر باشیم کن. برازان د ژوره ژره چن خوشی جساییه نخوشی جسدی عضوی کلاشت نخوشه کېوت ژوره دوم نخوشی نفسی و روحیه نخوشی جسایی لاشایی ژوره کې نخوشه کان ژوره کې دل نه خوشی نخوشی دلونیه نفس و روح نخوشه کېوت هر دوکان مصیبت و بلان بسل انسان و هر دوکان علاج نه امرو به آرمانی خوای عزوجل تنها باسی جوری یکم دکه این نخوشی جستهای نخوشی جسدی عضوی با جوان لوب آسی و تیاب گن لوب آری و تیاب گن باعث کمتر نخوشی کانو ترسیدی چیه؟ لذت زیادی دارتو انشالله بتوانیم باسی نخوشی روحی و نفسی درونی بکیم. نخوشی جستهای وقتا ایشو آزاری انسان. اگر سری شاو بي جوب بي دغاني كي بيت دلي بي هر شيء ني فلان ظاهري وباطني جسد بيت هر شيء ني لان دا مكانت ازاري بو يان بريني بيو بو صغواتي كردي او بيوتي النخوشي جسسي اگر واهري بي كو اندامكان يان باطني بي كو اندامكان داخل انسان اامن نخوشي عضوي انداميه او بسو لك ان شاء الله ام جوره و جرد وميش هر همي بلا ببند کنی حکمتی د بوسه خاله همونو خوش کن نصاق کن اگر جستهایی به یخود دارونی روحیه حکمتی د لبرسه خاله خالی کم خالی کم ابتلاء تاقی کرناوی خواهی ببند کی تاقی دکاتوا تاقی کرناوی بوی درکی و بوی خوش صابر راضینیت بو برز بنوي بلو بايت صرنا نقول أنها كانت. وياي في غمرة صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. بعداش تجورة لقلنا خوشي مصيبة تجورة داعية. فرمي إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. بلاء وتم مصيبة بالا. يك لب مصيبة أنا نخوشيها. فرمي بعداش تجورة لقل مصيبة تجورية. اتانا خوشگات گور وگرام بیا فادرش لای خوا زیاده هل حدیث در بیا غمال فرمی الله عليه وسلم انسان تاقی اگری توش اختبار به بجوری ایمانکی اگر ایمانکی صلب بهز بیا اشتد بلاؤه بلاکی قرسمیت اگر ایمانکی لواظ خفيف بیا بلاکی خفيفه بیت بجوری ایمان جعفر می هر کاچ بیت بهفاده ش گور دست کیوت اولا نخوشیم مصیبت لا بلای گور دایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ خواهي بروردقار هل قوم يجي خوش بيوه توشي تاقي كرنوية عندكات اختبار عندكات فمن رضي فله الرضا هل بو تاقي كرنوية خواهي بو مصيبة رازي بيو او خوالي رازي بيو رزاب المهي ومن هر هل يسيبو مصيبة فينا خوش بيو قليو قاز نبكات فله السخطو فله السخطه، أو التريخه أبوهيا. أم حديث الإمام الترمذي، ابن ماجه لا نسي كل ما يجي جرناه. رضي خوي البوات حكمتي دلنا خوشي، ابتلاء اختبار خواي بوتو. ما دام أزاني اختبارا، زيرك وجربه لو اختبار ناجح بيت. جوري دوم لحكمتي نخوشي كان مصيبة بعام شيئا، بوسرني بنها كانته، فاقبني بنها كانت. انسان يكون هناك يدوى بردام ولو هناك يكون هناك تشي نخوشي غرد بيت تشي نخوشي ازاره يدبت خيال عز وجل بوى او نخوشي وكفاره يكون هناك اسرته يقول هناك يقول هناك يقول هناك يقول هناك عليه هناك يقول هناك لغل اماندار اايا لنفسي خوي لمن دالكي لا مالك شي بوطمان بلاء نوعي زولا هيكل لجوركن بلاء ومصيبه واختبار نخوشيا بردوام نخوشي لغل اماندار ابيت لمن دالك شي نا راح نجوش مالك دبيت تا اجيت خدمه خوي عزوجل يگولها ديون ما واه اسكو ابو خوي يقول مهربان واحد دوست خوشكري براسي بو انسانكن که ایم توشی مصیبت بین خون من نخواشین، مال و عائلت نخواشین من دال نخواشه دولت صلح داده پی بته قطی غمباری پی، آو غم و فجایری، آو خفت و آو محزونیت خواهد تعلق نه بی صرت او. و این مصیبت حکمتی دیبو المصائب کلّها نعمه، مصائب همون نعمته. اگر بکود جست و بيت بوي پیغامه خو فرمو خوای مصیبت و دینکه من نبیه اختبار گوره بیو بی بین ل دنیا مصائب بو خود مال و مندال و اونت کفر نه کن بیو یا لا فرمید دگی خدمت خوا و نه دیونه ماوا الا فرمید کی در پیغمره فرمی صلی الله علیه وسلم ما من شئ یصيب المؤمن فی جسده يؤذیه الا كفر الله عنه من سیئاته ام حدیثش لا سلسله صحه لا فرمید هر شئ شيءنا كريه جاوربي بتشوف بهرش تبيه هرشته كنا رح توشى مسلمان بيت لا جسد ولا شيء خوي في أزار بده بيعتقد بك ما ندوبك إلا رب العالمين باي أو مصيبة جنه الصرة توها لفرموديته لفرميب يا صلى الله وسلم حتى شوكيك دركي أشي بن بات أزار بيجيني باي أو أزار جنه الصرة توها وتم مصيبت في عام وآية نخوشي اجل المصيبتكان جوري سيم لحكمة إخواء بمصيبتكان كتوشي بمصيبت أبن بتي بدي باس إما نخوشيها عقوبة إخواء بسرتها أمين عقوبتها عقوبة إخواء تولي إخواء الليت أسينيت للدنيا فيش آخرت نعمتي نعمة إخواء بسلمانهوة توتاوان الكردوها توتاواني قورد كردوها ويا الزوجا اللبري او خرافات كلوتا بلايا غرد بو انيرات اما بلاجا بسيدر سي ام شمان بس نخوشي لواني توش نخوشي غرد مكات ام دوش نخوشي غوريا ام ازاره غوري كتوش دبيت عقوبه بسردوا عقوبتي دا تاواني غرد عقوبه كي ورغ الدنيا دا تيش اخرات مؤمن في غمره فرمي صلى الله عليه وسلم المصائب والامراض والاحزان في الدنيا جزاء صحيح الجامع الحديث هذا فرمي مصائب مصيبة كان نخوش غمو بجاركان كتوشي بندكان بند دم كان دمن الدنيا هموج جزاء كتوء دقيته لسرتها وأنا كانت لفرموديته في غمرة فرمي صلى الله وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا قال خوي عز وجل إرادة خيري ببندى خوي بيوت توشي خيري بكات لدنيا دع عقوبة أدات لسجناها كانت كيش آخرتة لدنيا دع عقوبة الأدات تيجي تاوان كل دوا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة الله أكبر قر إرادو وستي بتوتوش الزيان وشربيت شند تاوان دك لدنيا عقوبة أدات أمسك عنه تاوان لي لأقل أجر عقوبة وش مصيبه تنكات بويباره كتب قرز بيت زياده تاماري للرشقه يمتم اللي ورجيت لدنيا دا باجي ورجيت قازانستا تشجي عقوبه الدنيا زرب تشكوري لصق عقوبه الاخره آخرت يا اخوات وش خير بقى لدنيا طول لي اسينيه اذا اتاونت فيش مرض نكات اما اجر وستي الشر ببيت بيت الزيام ببيت لدنيا عقبة نادات هر توانك هي عقبة نادرة، هر توانك هي عقبة نادرة، لسرك لا جبيد، لغورش قيمته هرهمي، طول لي أسير سري، خواص المبكاو حفل المبكاو مفاريزت، جبر زان، أم مصيبة، أم نخوشية، كل حكمتي دا، ين اختبار الطاقين خوابتو، ين كفردنا هكانت، ين عقبة وسذيلة سريتو، تنهب إيمان داره فقط. شمولی بی دینو کسی که و مسلمان نبیه، ایماندار نبیه، موحد نبیه شومی نکات. هر چی مصیبتی شد به ده، هر معقوبیه، فی کفارتیه و به انسانی بی باور. و تا اهم و حکمتان لند خورش مصیبت دگان، بو ایماندار فقط. اما انسانی بی باور، انسانی مشرک، غیر اخبارزد، یعنی کسی که دینی اسلام نبیت، چی مصیبتو ناره حادی دوشه دبیه؟ هر همي عقوبة طريق وعلا سلي شون انسان بباور شاكل يقبولناك لتائما نهين وقناها كانش ناصر بارد دوام قناها باورتام بارد بارد دوام قناها باورتام بارد دوام بي اغمار فرمي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته السراء شكر فكان خير الله فرمي عجائب لك مسلمان همو كاركاني بخير بي اغمار الحمد لله عجائب الا إيماندار همُ كاركاني همُ إشكالي للدنيا بخير بو إجرتوها. أجرتوش السراء لش دولة مديو لش صاغيو تأكيبه سُبَاسِي خواء السرّكَة بخير بو إلوشيت. أجرتوش الضراء النارحتيه صبر وآرامك ليه بخير بو إلوشيت. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. بالزَّانِ أم همُ نِعْمَتَه بوكسني إلا إيماندار نبيت. تَعْتَنَعَتْ في غَمَرَةِ حَدِيدِ غير الدين وهذا غير دين الاسلام كل جهه المصيبه لا دنيا حتا من حريات فياوتو انسانيتك بقت لا دنيا اخوات على رزقي كبر نصي مقابل اواه هل الدنيا بهذا الشداد توا انسان يبقى بالارض اللهم من انسانيتك كم فياوتك كم فيهم خسرت صحو بكم هي واجب على اني تجيني وحدني لا سر امشاك وانسان فياوت ييكات لا دنيا اخوات على رزقي في أداد. لدنيا بعدها شهدت هو لقيام حظ بشينية. صحيح كفر الدنيا رجليانة قيامة بعدها شتى بهشت بنيه وآخر نبهي شيء شو من الأكاد خاصة المبلغ حظ مالكيا ربي جابر اذا أتمنى المصيبة بعمومي بتايبت دخوشك درسي أم شو بقضاء قدر إخويا إذن إخويا تعال للسراء لا جل أو شقواي عز وجل إجازي داون رأيبي داون شارسرب خومن دياريبكين ریجی شرسری و اسباب گری بو علاج نخوش کرمان. با قضا و قدری خوا نخوش اکوی نیز دی خوای لسره و خوای عز زوجل به ماشی و اجازه دارین ریف دارین شرسری درد دکمه ممکن تیمار درد ممکین. ام تیمارش، ام علاجش، اوستن جوری که هی. علاج نخوشی جستهی با دو جور علاج زبیت. جوری که علاجی معنویه، آویکن علاجی حسیه نخوشی جستیتو که اگر درود نخوش بیت دستو قول تا و دمت یا ناخد نخوش بکو اندام که ناو دلد گدات گردشیلی هر شیک نخوش بیه آم نخوشی جستیه دو جور علاجه علاجی که معنایی علاجی که حسی بور معنایی واتا داهنيه مع علاجه معنوي داهني نبوني هي نرنجي هنا او هي أو إيش بتيه علاجه كده بخنوي قرآن بوصل أو نخوشا خنوي قرآن بوصل أو عندما نخوشا أو علاجه معنوي ندرمانا بخواتوا نشتغل فيه شوركات تنا ندرس ندرس أو نخوشا قرآن إخوة خوينيد أو علاج معنوي إخوات على ذلك دوا كشفاء بونا خوش وجمن علاجي معنويك وخرد نوي قران بوسر نخش يا ام بوسر اوجيجا نخشيك هيدي اجدليتي في فرمي, فرمي بسم الله أرقيك والله يشفيك بنا أخوة دعاى بك أخوة شفت بداية وهت الدعاية بأخوة بنايوة أم دعاية شرع ريدا وعلاجه معنوية من أخوة شغان متجربة هزاران جار تجربة كراوة خير طيب خير بقيت السي ببارجي هنايك في فيها أجر سورتي فلق قل أعوذ برب الفلق أجر سورتي الناس قل أعوذ رب الناس إخواناي وااا إيش سايب صرنا خوش جهان خويه شقد أبو أملي إخوانا ده فرمي لهن ك من, من دعاء أبو إخوانا معوذتين فلق الناس أبو إخوانا أم إخوانا سرد السي خوي بدستي خوي لشمس ساي صلى الله عليه وسلم أمزور علاج في يدري علاج معنوي حسني يا دياري معنوية خنوي دعاية كقرآن ياخد حديث غن في غمر إخويا صلى الله عليه وسلم أو شرع ريداوا جور دوم العلاج علاج حسي يا بدوى طبي حديث لا يبيز إشكاني أمره يان بدوى دارماني طبي لا يفسه كخبير زانا بجوجو جلو بدوى دارمان أتوني شال سر يدارك أبغي تعالى شعر ريداوه اقول في غمر اخواته من ريني مايكرو بسنه الخواردي فرمي كمان خواردي شفايتي عندي اصحاب عندي عقاقير عندي جاوجنا مكان هنا حب علاجي هر الحديثه حديث قديم بالطب حكم علاج حكم علاج نخوشي او ايش لسرسي جورة سي حكم هي كم جائز مباح سارسل نخوشي كان مكيت علاج نخوشي كان و تداوين نخوشي كان بغمرة فرمية صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء أن الا وأنزل معه الدواء خواهي فرورد هزي نخوشي داء نبزان دواء هزي نخوشي كنا نار دوا الا نار دواء بنار دوا عليمه هم من عليمة وجهيله من جهيلة. هاي نيزانية أو علاجية هاي نيزانية. نخوشية نخوشي هاي علاج بدو زراعة علم هاي إيش تعني عند دوزية دوا؟ هذا نخوشية أمره هاي بس ندو زراعة افرمي أفرمي هم همو نخوشة كخوان ناردو ديه هاي تجربة السر هي هاي أفرمي في غمرة عليكم بالبان البقر هؤلا شيري مانغا زور بخون فإنها تأكل الشجر شير مانغا جاو جوجو زار زور أخوات إسفاد لكن الحديث أفرمي إلا الهريم إلا بيرين به نخوشينية سارسرينية أو هي سارسري هي قدم جوريكم العلاج حكمك جائز مباحة هن تجارب وواجبيش بس أنا تفوتيت يعني بالعلاج شاكوا يخوشها لسر بكي واجب بلسر لسرعي هندي علماء حكمي دوام لا حكم علاج مكروها كراهتي هيا وتا نكرني شاكتلا وكو داخذن بداخذن ستان دن في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم ان الشفاء في العسل والحجامه والكي وأنا أنهى أمتي عن الكي شفاء قلنا كان لهن وين داي مزاني شون بكاريني لك لا شاف قلت اندايا لا سوت عندهم د اخر اندايا من نهي اكم امتكم كي د اخرين بكار بينن بو حاله ضروري سعدي كري معاد بباوران تيلي كان لذا قولي دماري قريب الشراء. شنده علاجه بكار هنا سودين أبو. شنده علاجه بكار سودين أبو. لآخره داخل عنكر السلطان ديان أو دماري داخل كرد تاع نزيفه في بوسطة واه. هو الصحابة كتير بهما شيوه. وتأ علاج بداخلن كراهات هي. شون كي جور الآزار بكاريني إلا لحالا ضرورة نبيت. أما حكميهم حكمي كمان حكمية بعلاج جائز ومباحة هندجار ده بواجب أجازنيت عندي مكتبة فودية يعني روحت فودية حديثي جمانزورة لو حديثان في غمرة فكفر مود دواء لا قدره خواني نخوشي ده بزندو علاج جارد دواء جوري دوم كراهته هي اويش داخل زنا بعقرب وهند نعم دا وهن إسلام بتوانين إما بتواني إن هتا لامكانه به داخل دينه أقرب كارنين للعلاجة شو في قمر صلى الله وسلم للرجي قيامه لأمة كم دال في شتا ومن زار, زار كس حفتها كس لأمة كم بهش ببيع حساب ببيع عذاب ببيع عذاب فرميه كي الله فرمي أو كأمشور صفاتي تبيت أو كسانيك دواء واره خویان سر نخوشم باوریم با شومیتی نیه، فلان شد پای گرفت، فلان شریتیه، فلان خریدیه. باوریم بهونیه. سیم اگر شیون که نبیه شد داخل نکن. چهارم و پشتوانی توانم بخوای جورهای. و تا چهارم وای بکاریمیم. جوری سیم لعلاج بکارینان که حکومتیشیه حرامه. جایز واجبی تیبو. مكروه تجيبوا السيم حرامه جور علاجك هي خلا بكارينية بور علاج خوي أصل علاجنيا لأنه عرف يخلشيبه بعلاج برضه من الحق قد ده الدردو داء برس صلى الله عليه وسلم فرمى رسولي خدا برس خمر يتداوى بها تداوى بكين بكي إنه بعلاج أقرب بخوار النوبة ينبوسرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء خوي درداء خوي نخوشية اصلا دواء تينية وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها خوي عز وجل شفاء أمتك مدانا ولا شخص حرام بسري كخوي عز وجل شخص حرام كرت أو أو بربيسيو بوي حرامك حرام كرت شفاء تينية اغا شفاء بوايا خوية تعالى حرام اللي الحديثة في غمارة فرمية صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء أخوة عز وجل خالق دردكانو خالق دواء كانشا فتداو تداوي بكا علاج بكار بينا أي بندكان إخوة ولا تتداوي بحرام بشي حرام تاوان وقناه خطان شار سرمكا صحابة فرمون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث في غمارة إخوة حرام كلا سرمان شار سرددكان من بكين بشي بيس لقواعيدي في القهاة فرميه كل خبائث حرام هموشتكي بيس حراما واتبه شدي حرامه شدي بيس شدي نجس شارسل دردي تدانية شارسل تدانية بلقو خوي دردا أما جوري نخوشي كانو جوري علاجه بيارمد اخوة تعالى لدرزي داهته بس نخوشي دروني نفسي تكين شارساله هانشي داوكم نخوي قول ميرمان لقونا هكال ما خرج بيد عفو ما بكى اصلاح حال الزيادة التي يشار منك مكة بمن موحد لها موج ولا كان في بدر مكة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.